ك حميد مجيد ف إ نصدق الكلام ك ل ا م الله وخير الهدى ه د ى م ح م د صلى الله عليه وسلم و ش ر ا ل أ م و ر م ح د ث ا ت ه ا ف إ نصدق